يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين لولظ عليهم وما لهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا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 وَإِن يَتورُوا يَكُ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِن يَتَغَلَّلْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ظَلَمَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ فَّلِهِ لَ نَ الصَّدَّقَ النَّ وَلَ نَكُونًاَّ بِنَ الصَّانِحين مِنْ فَولِهِ بِهِ fa'agqabhum nifqal fi qulubhim ila yomi alqawnuh bma aqlafu Allah ma lagduh bma kanu ykzdun. alem ygler an Allah ygler srrhum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 سخر الله منهم ولهم عذاب أليم